القاعده اللي بنتكلم عنها اليوم هي يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم يعني كان الحكم واحد اتحد يحمل المطلق على المقيد ايش تفهمون من هذا لما يقول يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم ايش تفهمون من هذا هذا معلوم اه. ممتاز هو ده اللي سواء اتفق في السبب أو اختلف في السبب هو طالما أطلق وقال يحمى المطلق على المقيد إذا اتحد في الحق كأنه يقول سواء بقى هنا السبب اتفق أو السبب اختلف عنده الضابط أن يتفقه في الحق لذلك يعني يستدلون على هذه القاعدة بحديث اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة لأن المسلم لما معاوية كانت له جارية والجارية بالغنم كانت ترعى الغنم وجاء الذئب فذهب بغنمها فصفعها صكها على وجهها ثم ذهب للنبي صلى الله عليه نفسه على ما فعل فقال ان النبي صلى الله عليه لما قال له سقطتها فندمت أعطقها يا رسول الله فقال اذا اتي لي بها اولا فاعتقها فقال اتني بها فلما جاءت قال لها النبي السلام أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال اعتقها فإنها مؤمنة وهذا الفاء الوصف هنا يدل على أن الحكم مرتب على هذا الوصف لإيمانها فاعتقها فإنها مؤمنة استدل على الإيمان بشهاداتها بعلياء الله جل في علا أنه فوق السماء وبأن النبي السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بأن هذا النص لما جاء جاء لنصين أحدهما, أحدهما مطلق والآخر مقيت في قول الله لفعله قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس إطلاقه الآن وجاء وهذه الظهار كفارة الظهار الآية الثانية في كفارة القط الخطأ قال فتح رقبة مؤمنة ودياته مسلمة إلى أهلي إلا أي الصدق فقالوا هنا الآن نحمل المطلق على المقيد وأيادوا ذلك بحديث سلم اعتقاف أنها مؤمنة هذا بالنسبة لأصل أو التأصيل في القاعدة حمل المطلق على المقيد أقول توضيحا المطلق المقيد له, أح له أحوال أربع له أحوال أربع الحال الأولى الحال الأولى إذا اتفق في السبب وفي الحكم إذا اتفق في السبب وفي الحكم هذا نقل بعض العلماء الإجماع على حمل المطلق على المقيم إذا اتفق في السبب والحكم فجاءت آية من نفس السبب ونفس الحكم وجاءت آية أخرى من السبب ونفس الحكم ولكن هذه مطلقة ومقيدة يحمل هنا إجماعاً المطلق على المقيد. قد قال به بعض العلماء وقالوا هو إجماع والمحل والحق أن المحل محل الاتفاق كما قال الله للفعل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل للغير الله به والمنخلقة والموقوذة المتردية إلى آخر الآيات قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هنا في هذه آية أطلقت الدم المحرم ونرى أن الآية في سورة الأنعام قد قيادت الدم قال إلا أن يكون ها ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا واولاً حرم والثانيه الايه, الآية الثانيه ايه ها الثانيه هات اول الايه بتاع علم التحريم قل اجد فيما اوحي الي محرما على طائبا اذا تحريم وتحريم هذه الحكمه هو حرمت عليكم الثانيه قل اجد فيما اوحي الي محرما على طائمن يطعم الا يكون ميته او دما مسفوحا نعدن دم مسفوح محرم يبقى الاولى محرم الدم مطلقا والثانيه الدم المسفوح هو المحرم يبقى اذا العلماء يقولون وجب اتفاقا حمل المتقى المقيد يبقى الدم الذي يحرم ودم الايش الدم المسفوح ولذلك عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن الدم يعلو اللحم في البرمه فقالت لا شيء فيه وكان كنا ناكله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا شيء فيه هذا الدم ليس مسفوحا الدم المسفوح الذي يجري هذا الدم المسفوح هو النجس الذي حرمه الله دلا في اولى طيب هذه الحالة الأولى حالة اتحد الحكم والسبب طيب الحالة الثانية اتحد الحكم واختلف السبب الحالة الثانية اتحد الحكم واختلف في السبب اتحد الحكم واختلف السبب فالجموور على, على الحمل يعني لو كان السبب مختلف لكن الحكم واحد فالجموور قالوا قال يحمل المطلق على المقيد وهذا بالنسبة للمثل الذي طرقناه قال الله جل في رقبة من قبل ذلك توعظون به الى آل الله قال قال والذين ظهروا منكم من ثم عدن لما قالوا لما يقولون فتحرير رقبه لما قالوا لما قالوا, من, لما قالوا من قبل اي يتماس فتحرير رقبه وجعلها مطلقه يبه إذا الحكم تحرير رقبة والسبب الظهار حمس في الظهار طيب قال الله رعالي في سورة النساء وما, يقتل وما, وما كان المؤمن أن يقتر المؤمنة إلا خطأ ومن قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وضعة ومسلمة إلى أهل فتحرير رقبة مؤمنة الحكم تحرير رقبة مؤمنة صحيح؟ طيب السبب القتل الخطأ يبه عندنا حكمان الآن متساويان لو جعلنا دائرتين الدائرة الأولى الزهار حكمه تحرير راقبة طيب وقتل الخطأ حكمه تحرير راقبة من مؤمنة إبقى الحكمان واحد تساوية واختلف في السبب الأولى كانت للظهار والثانية كانت للقتل الخطأ فهنا جمهور العلماء يرون بالحمل جمهور العلماء يرون بحمل المطلق على المقايد لذلك قالوا كفارة الزهار عدق رقبة مؤمنة وطبعا من قال بقول جمهور العلماء الملكية والشفى عام الحنبلة عدق رقبة مؤمنة معناها أنه لو أعتق غير مؤمنة لم, إيش؟ لم تجز وهذا قول كما قلنا الجماهير خالف في ذلك الأحناف والظاهرية أيضا مع الأحناف في هذا الباب فلم يحملوا المطلق على المقيد وقالوا نبقى مع الدائرتين كما هما وهذا من باب التوسيع على العباد الله لله حق بأن هذا الكلام تأصيلاً أو قياساً أو أسعى نظرا فيه ما فيه من القوة والوجه. ولأن هذا من باب التسير على الناس أيضاً لأن طبعاً تعلمون بأن الرقب المؤمنة أغلى بكثير من الرقب الكافر فالغرض المقصود هنا قالوا بالنظر وقالوا لا يحمل المطلق على المقايز. والذي رجح كفة الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية لما سكها قال فسقطتها أفأعتقها فقال النسلم ائتيني بها فسألها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة إذا اتحد السبب واختلف الحكم السبب اتحد واختلف الحكم هنا لا يحمل المطلق على المقيد على الراجعة وأيضا فيها خلاف لأنه قد قال بعض العلماء بحمل المطلق على المقيد اتفق في السبب واختلف في الحكم وهذه مسألة من الأهمية بما في هذا الباب اتفق في السبب واختلف في الحكم مثال ذلك كما مثل العلماء كوجوب مسح اليدين في التامم وجوب مسح اليدين في في التامم ووجوب غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق وجوب غسل اليدين إلى المرافق في الوضوء هنا العلماء يقولون الحكم غسل اليدين إلى المرافق الحكم حكم مسح اليدين طيب والسبب القيام للصلاة السبب للذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاتحد السبب والحكمان قد اختلف أما الحكم الأول ها فالغسل والحكم الثاني المسح فمن قال بأنه يحمل المطلق على المقاليد ماذا يقول هيقول أه المسح يكون للمرفقي وحديث ابن عمر بقى ظاهر بذلك طيب ومن منع حمل المطلق على المقاليد هنا هو الراجح الصحيح قالوا أما اليد في الوضوء ففيها الغسل الغسل وأما التامم فلا يلحق به فلا يلحق به فاذا لما لان الحكم القضيش اختلف فان كان الحكم بتختلف فلا يصح الحاق المطلق او الحمل المطلق على المقيد الحالة الرابعه في ذلك اذا اختلف الحكم والسبب يبقى عندنا حالات اتفق في الحكم والسبب اختلف في الحكم والسبب اختلف في السبب واتفق في الحكم اختلف في الحكم واتفق في السبب يبقى الحالة الرابعة اختلف الحكم والسبب وهذا كإجماع قالوا لا يحمل المطلق على المقايد قطع يدي السارق جاءت اليد مطلقة فلا بالمرافق في آية الودوه قال الله رعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يبقى الحكم قطع اليد والسبب الصارقه قال الله تعالى الذين امنوا اذا خفتم المصادفه اغسلوا ودوهاكم واديكم الى المرافق. الحكم غسل اليدين الى المرافق السبب القيام الى الصلاه يبقى اذا اختلف يد ويد اهو الان نفس الاله يد ويد لكن الاولى قطعت من أجل السارقه والثانية غسلت إلى المرافق من أجل الصلاه فاختلف في الحكم و وفي السبب فلا الحق باتفاق الى من شز فلا الحق باتفاق إلا من شاز لذلك ممكن نقول على أمثلة كثيرة في هذا الباب تنفع الفقيه جدا مطالب العلم في هذا الباب مسألة حمل المطلق على المقيد الذي قال به الجمهور في مسألة الإسبال, مسألة الإسبال قال جمهور كما نقل المنو في صحيح المسلم نقل عن الجمهور وجمهور الفقهاء بأن المطلق يحملون على المقيد لأما الثلاثة بل راي عن أحمد أيضا قالوا بأنها يحمل المطلق على المقايد هنا وهذا ضعف شديد لأننا نظرنا وجدنا بأن الإسبال الآن اتفق السبب, اتفق السبب. واختلف الحكم الحكم الأول قال الله جل في علاء أو قال النبي صلى الله عليه من جرى ثوبه خيالاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة من جرى ثوبه خيالاء فلم ينظر الله, ينظر الله في علاء إليه يوم القيامة. ومعنى أن الله جعل فعلها لا ينظر إليه إذن هو غير مرحوم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون طيب ف والحكم الثاني قال فيه النبي سلام ما أسفل الكعبين ففي النار ما أسفل الكعبين ففي النار يبقى الأول لم ينظر إليه نظر الرحم الثاني ففي النار في النار وين؟ عرصات يوم القيامة يعني على عرصات يوم القيامة فهو في النار يعني رجله رجله تنكوي بالنار ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى, أم إلى نار يعني هذا عذاب في العرصات ثم ينظر سبيله إلى الجنة أم إلى, أم إلى النار هذا بالنسبة للكلام على المثل الذي نستخدمه في هذا الباب أو نطبقه في هذا الباب بأنه لا يحمى المطلق على المقيد لأن الحكمين قد اختلفا فأيذن النوى وأيضا نقل عن الجمهور أنه قالوا يحمل المطلق المخيد وأن الإسبال لا شيء فيه إلا إن كان كبرا إلا كان كبرا وخلالا ولأن نمسلم لما جاءه ببكر وقال يا رسول الله يعني أنت قلت أن أزرة المؤمن إلى السقين قال وإزاري يتفلت مني انا أمسكه أعيد يعني أربطه مثلا أو يعني يت... لكنه يتفلت يتفلت مني وينزل إلى الركبة لأن, لأن أبا بكر كان رجلا نحيفا أن أبا بكر كان رجلا نحيفا وهذا يعني إن, إن قلنا بما... بما قالوا وأن هذا دليل لهم على التفريق قلنا الدليل عليكم لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يتعهد أولا يتعهد إزاره فيرفعه ولما يرفعه ينزل ينزل غتفين الكعبين أو بعد الكعبين يعني مع ذلك أصله كان وين فوق أصله كان فوق الكعبين وهم يستدنون بذلك يقولون طوال أن أبو بكر كان قد أسبل إداره وإنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال أنت لست مما يفعله كبرا أو خيالاء فلما قال ذلك عد العلماء ان المسألة واقفة على الخيلاء والحق بأننا حتى لو تنزلنا معهم في هذا الباب وانا فصلت القول بذلك قلنا أولا الحامل المطلق لا يصح لأن الحكمين قد اختلفا والأمر الثاني نحن نقول الصح والأسد ألا ألا يفرق والدلال على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال مخيلة الإسبال مخ... الإسبال مخ... كل الإسبال مخيلة انتهى الموضوع يبقى هنا النبي يقول كل اسمال سواء كبرا كان فعله صاحبه كبرا كان او لم يكن كبرا فهو ايش فهو مخيلة يعني يصل الى مخيلة فهو وسيلة إلى هذا الكبر الذي يعاقب الله عليه بأنه لم ينظر أي يوم القيامة نظر الرحمة من ذلك أيضا ما, ما يمثل نمثل به العلمائنا حرمت عليكم أماتكم وأبنتكم وأخواتكم وعماتكم وأخواتكم حرمت عليكم أماتكم وأبنتكم وعماتكم وخالاتكم واخواتكم وعماتكم واخواتكم وبينات الأخوة وبينات الأخوة واماتكم التي أرضعنكم واماتكم من الرضاع قالوا اماتكم التي أرضعنكم واماتكم من الرضاع واماتكم التي أرضعنكم هذا إيش مطلق هذا مطلق والتقييد جاء من حيث عقائشة رضي الله عنه أنها قالت كان فيما يقرأ في عصر أن ي mêmes عشر من عشر رضعات مشبعات يحرم عشر رضعات يحرم ثم نسخنا إلى خمس رضعات مشبعات يحرم يبعنا عندي المطلق أمهاتكم اللاتي أو يقع اسم الرضاع على الإثنين على الكثير وعلى القليل أي أقل ما يقع عليه اسم الرضاع يكون محرمة لأن الله رعايف قال وإمكنما أن يكون llevوناتكم أمهاتكم اللاتي أرضى عنكم أي رضاع يحرم مطلق الآية هكذا لكن لما جاءت, جاءت الآثار عن النبي المختار في حديث عائشة قال خمس رضعات مشبعات يحرم هنا حمل المطلق على المقايد لأن الحكم إيش ها لا الحكم متفق شو حكم متفق ولا مش متفق متفق طيب وأيضا السبب متفق السبب الرضاع مفهوم؟ فإذا الآية جاءت مطلقة وحكمها التحريم والحديث جاء مخيدا وحكمها التحريم فاتفق في الحكم وأيضا اتفق في السبب لأن السبب هو إيه؟ الرضاع نعم. من ذلك أيضا أو قول الله قول الله أولا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جساء بما كسب نكالا من الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله طيب قالوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهذه مطلقة اليد يطلق على يد إيش؟ الأصابع بالكف إلى الرسخ واليد أيضا تطلق إلى الساعد تطلق إلى المرفق بل تطلق إلى العدد صحيح ولا لا إذن الآن لما يقول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كذان بما كسب نكالا من الله القطع يكون كما قلنا لولي الأمر من هذه المراتب الثلاثة لكن جاءت السنة وقيدت إذن الحكم القطع السبب الغناء الحكم القطع السبب يا سفنام توقذوني الحكم القطع والسبب السارقة طب ان النسلم أيضا بفعله أنه أوتي بسارق فقطع يده من الروسخ قطع يده من الروسخ يبقى الحكم الحكم القاطع السبب السارقة يبقى إذن اتحد أيضا في الحكم والسبب فواجب حمل المطلق على المقيد فواجب حمل المطلق على المقيد وهذه بعض الأمثال التي يتدرب عليها طالب العلم في مسألة حمل المطلق على المقيد والصحيح الراجح أن حمل المطلق على كما قلنا أن القسمة على أربعة الحالات الأربعة انتفق في الحكم والسبب اختلف في الحكم والسبب اتفق في الحكم واختلف في السبب اتفق في السبب واختلف في الحكم متى نحمل بسرعة على الراجح الصحيح اتفق في الحكم والسبب اتفاقا ها. وعند الجمهور اتفق في الحكم دون السبب اتفق في الحكم دون السبب طيب. اختلف الحكم وسبب اتفاقا أيضا لا يحمل والخلاف فيه الأخر طيب. هنا الحمد لله قłęتي انتهينا من المبحث المبحث الذي يليه والفصل الرابع الكلام على المجمل والمبين المجمل والمبين ما هو المجمل المجمل هو هو ما احتمال او ما, ما, ما, ما كان في معناه احتمالات ولم ياتي مرجح يرجح احتمال من هذه الاحتمالات هذا هو المجمل المجمل هو له احتمالات ولم ياتي مرجح يرجح احتمال عن احتمال هذا المجمل المبين اللي هو المحكم الذي لحت ماله فيه طب مثل لنا المجمل ها؟ يعني لأنه قال بعد ذلك بيانها لكن ممكن تأتي بذلك مجملات الزكاة الزكاة المجمل مجمل الزكاة. ظاهر أنه إيش؟ مجمل وآتوا الزكاة الزكاة هذا مجمل مجمل لأنه لابد الصدقة هذه ينظر فيها فوجدت أن الصدقة لابد أن في مال مخصوص في زمن مخصوص في شخص مخصوص لشخص مخصوص هذه الزكاة لابد في المال أن يبلغ إيش لو كان من الفضة يبلغ خمس أواق لقبل المسلم لا صدقة في مدونة خمس أواق وأيضا إن كان يعني من الشعير أو غير الشعير فلابد أن يكون يبلغ إيش خمسة أواصق ستون صاعا يبلغ خمسة أواصق لأيس في مدونة خمسة أواصق صدقة وأيضا المال مخفوظ منه مخصوص إن كان السقي في سقط السماء فإيش فالعشر ومما ساخد السواني فالربع العشر وربع العشر أيضا فيها الذهب والفضة فولابد من حولان الحول والملك التام فلها بعض الشروط لابد. فهذا مجمل هذا المجمل الذي يعتريه ما يعتري من الاحتمالات ودع المبين من المسلم المبين هو المحكم كما قال تلك عشرات كاملة هذا المبين بالنسبة للمجمل المبين عندنا قاعدة مهمة جدا قبل هذه القاعدة التي تكلم عن المصنف هي قاعدة إيش؟ لا يجوز تخيل بيننا عن وقت الحاجة. وانا صدرت الباب بها لانها تنفع جدا طلب العلم فقهيا انه, إنه في كثير من المسائل التي يعني نرى بان نمسلم قد فصل فيها الحكم هم يقولون لا لعل ولعل نقول دعي لعل عليهش خلف الكوكب لان نمسلم لا يجوز له تأخير بيان عن, عن وقت الحاجة لا يجوز له بقين تأخير بيان عن وقت الحاجه وهذا فيه مسائل كثيرة القاعده التي نتكلم عنها الآن لان الله تعالى قال على ذلك انه لا يرزق وقت الحاجه ان الله تعالى قال يا ايها الرسول بلغ ما أنزل. وهذا بلاغ البيان بلاغ بلغ ما انزل لك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته الله تعالى انزلنا اليك الذكرى لتبجنا للناس ما نزل اليك القاعده التي نتكلم عنها الان يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه يبقى لا يجوز تأخيربيان عن وقت الحاجة لكن هنا يجوز تأخيربيان الى وقت الحاجة لا يجوز تأخيربيان عن وقت الحاجة نعم يبقى إذن يجوز تأخيربيان الى وقت الحاجة الى وقت الحاجة والحديث الأصل في ذلك حديثنا فسلم رسول الله عليه وسلم مكتت تسمة سنين لم يحج ثم أذن الله له أو أذن في الناس في العاشرة للحج فحج في العاشرة وكід حجت الوداع واجه النظر في هذا الباب ان نور عقل قبلها كثيرا ولله على الناس حج البيت من استطاع فلم يبين النبي صلى الله الحج الا الا في السنه العاشره ولذلك صلى ماذا قال خذوا عني خذوا عني صح قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم اذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا جميعا كيفيه التشريع وتبين مناسك الحج عندما قال خذوا عني, خذوا عني مناسككم وأيضا من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه العلماء يقولون الآن الله تعالى لما قسم الأنفال قال فلله يخمصه للرسول والقرب إلى آخر الآيات ولم يذكر أن من قتل قتيلا له إيه سلبه فجاء الكلام البيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اضبطوا كل هذه الأموال فيها أمور معينة منها أن من قتل قتيلا فله سلبه كما حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه عندما جاء رجل قال وقال انا قتلت فلان و و ثم قال, أو قال نفلنيه يا رسول, يا رسول الله الدرع أو السيف أو المال السلب سلب هذا القتيل فبحث عنه فلم يجده فقام الصاحب فقال ارضيه عنه يا رسول الله أنا أخذت منه هو قتله نعم وهذا له ولكني أخذت فقال أبو بكر مجيبا بين هذا النمسلم قال لها الله يعمد أسد من أزد الله ينافح عن الله عن رسوله فيعطيك سلبه فقال النمسلم صدق من قتل, من قتل قتلا فله سلبه ولذلك معوذ ومعاذ لما قتل يعني أكثر أهل الأرض في زمانه قتل من أبا جهل فنسلم نظر فقال كلاكما قتله وجعل السلب لمعوذ أو لمعاذ الله على الواحد منهما لأنه هو الذي أسرع في قتل وأجهز والحق بأن الذي قتل وجز رأسه ومن ابن مسعود هو اشترك في قتله ابن مسعود الذي جز رأسه أيضا من ذلك حديث السلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد وهذا في تقسيم في تقسيم الـ الـ الـ الصدقه في قول لنا ونفل وللرسول ولذ القربه وللرسول ولذ القربه فابن عبد شمس جاء جاء الى النبي صلى الله نوفل يعني جاء عثمان وجاء من ابن عبد شمس تمثلو في عثمان وابن نوفل تمثلو في من جبير بن المطم يا لا ذلك او بن الحارث أنا لا أذكر اسمه الآن لكنهما تمثل أو, أو جاء النبي سلام فقالوا يا رسول الله نحن وبنو عبد المطالب سواء دع الآن أنت من سيد بنو هاشم ما من بني هاشم طيب نحن وبنو عبد المطالب إيش سواء قرابتنا منكم كقرابتهم منكم فليما فضلتموهم علينا فقال النبي سلام بنو هاشم وبني وبنو المطلب هكذا إلى يوم الدين لا ما فرقوهم في جهرية ولا ولا في اسلام لذلك أنت ترى الشعب لم يدخل فيه من بن عبد الشمس لم يدخل فيه من بن نوفا لم يدخلوا في الشعب والشعب كله كان فيه من بن هاشم وبن المطالب لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم السهم القربة في بني هاشم وبني المطالب وهذا أيضا بيان, هذا بيان وهو مؤخر تأخير البيان عن وقت تأخير بأن إلى وقت الحاجة يجوز وهذه أدلة كثيرة على ذلك عندنا بعض الأمثلة أيضا ممكن نمثل لها في هذا الباب الأصولي لازم يجلس يمحس النظر وهو الذي يأتي بالجديد دعك من المسائل التي يعني هي تعتبر قص ولز من الكتب السابقة من ذلك أيضا ممكن أن يمثل نمثل لذلك عند الحنابلة وعند بعض من وافق الحمابلة في الكلام على الرجل الذي جاء من السلام فقال له احترقت قال وما بك قال احترقت هلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في النهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع ان تعطق رقبه تملك رقبه قال ما املك الا هذه على رقبته قال تصوم شهرين متتابعين قال ما فعل بما فعل الا الصوم ما استطيع فقال له اذا اطعم ستين مسكين الى اخر الحديث الغرض المقصود هذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليه نبي صلى الله عليه وسلم بإيش بالكفارة والرجل لم يوقع الحطان ولم يوقع الرمال وقع من وقع زوجته وقع, وقع, وقع امرأته ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يذكر شيئا عن حكم امرأته سواء كانت مقرة سواء كانت راضية سواء كانت مكرهة لم يذكر ذلك صحيح ولا لا هنا العلماء يعني الشفية طبعا استمت أنها عدم الذكر دل على أن الحكم إيش ماضي في الاثنين على العموم ترك الاسفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال سأرادوا أن يرد على هذا الأصل أصلوا أصل آخر وقالوا إيه لا ده ينزل تحت أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة يجوز ما هو وقت الحاجة عندما تأتي تأسأل عندما تأتي المرأة تأسأل هذا وقت الحاجة طبعا هذا كلام ضعيف لكن يمثل لهم بذلك أنه يقول نخرج إن من هذا بهذا بالقاعده تاخير البيان الى وقت الحاجة يجوز يبقى اذا لو سالنا طب ليه ما لم, لم يبين حال المرأة لو كانت مقره أو كانت, كانت مكره فجاءت بكره فشيء كانت مقره فعليها الكفاره لم يبين فقالوا لم يبين ان تاخير البيان الى وقت الحاجه يجوز تاخير البيان وقت الحاجه يجوز هذا الذي يمكن ان نمثل له في هذا الباب ايضا من هذا الباب او التمثيل لهذا الباب كعب رضي الله عنه وأرض الله تخلف عن الغز وكلنا يعلم ذلك تخلف عن الغز وهو الذي قال عن نفسه يعني قال ما كنت يعني أكثر ظهرا من هذا اليوم وما كنت وما كنت كان مالكا وكان مستطيعا وكان شبا يافعا وكانت الدفع به الأمة الإسلامية لكنه تقاعث ثم تقاعث وسوف ثم سوف فاهلكته اهلكته ماده التسويف فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما, ما كنت يعني ما كنت اخدم ما أنا عليه في هذا اليوم فقال له وسلم وامر به ايش امر الصحابه بهجراني قال له اذهب حتى حتى يفصل الله في امرك فهجره وأمر بالهجران أمر الناس بهجراني مع الثلاثة الذين خلفوا فأمر أن الناس بهجرانهم حتى أنه كان شابا يافعا أما هلال كان رجلا عجوزا كان يجلس في بيتي لا يتحرك أما كعب كان يذهب ويصلي الصلاوات ويذهب ويصلم عليهم وهم لا يسلمون هو يسلم عليه حتى يقول كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه ثم أنظر إلى شفتيه النمسلم هل يحرك شفتيه أم لا سبحان ربي العظيم فقال فإذا نظر السلام نظر أي نظر المغضب فأما إذا, إذا أشح الأخر ودي يعني يكون كالأب الحنون له وهو يهجر حتى, حتى تصور السور وذهب إلى ابن عمي قال أنشدك الله أسألك سؤالا واحدا أما تعلم أني أحب الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم هذه قتلته قتلا شريعا ثم الفتنة الكبرى عندما بعث عليه ملك غسان وقال علمنا أن, أن, أن, أن, أن سيدك قد قلاك ف ف فأتينا نواسك لا استبقى هوان فأخذها وقال والله إن هذا من البلاء او إن هذا من البلاء ووضع في التنور صدق الله فصدقه وتوالت البلاء عليه فلكنه نجح فيها بفضل الله جل في علاه فجاءت التوبة من الله جل في علاه وعلى, وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات تاب الله وأنزل الله توبته لكن قبل أن نجز الله التوبة بعث إلينا مسلم في آخر الأمر قال فارق أهلاك فارق أهلك قال أو طلقه. قال قال رسول الله فارق أهلك الذي وصلك فارق أهلك إذن فارق أهلك هنا فارق أهلك ولم يبين هل الفرق طلاق هل الفرق ظهار هل الفرق ماذا يفارقها ثم يأتي بها ما يدري فارق أهلك فقال, فقال الحقي بأهلك. قال الحقي بأهلك ثم جاء البيان بعد ذلك عندما نزل التوبة ردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون عقد علم إذن المفارقة هنا لما قال الحق بأهلك لم يكن, إيش؟ لم يكن طلاق يبقى هذا اسمه تأخير بيان إلى؟, إلى وقت الحاجة يمكن أن نمثل له يعني هذه يعني طالب العلم لو جلس يفعل ذلك مع نفس سيجد ان شاء الله ما يمكن أن يفعل به عامة هذه من الأمثلة يمثل بها على قاعدة يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز تأخير البيان إلى, إلى وقت الحاجة القاعده التي تلي هذه القاعده القاعده الثالثه يحصل البيان بالكتابه البيان قد يكون بايش اصل البيان يكون باللسان بالكلام وقد يكون بالاشاره يبقى البيان قد يكون بالعباره وقد يكون بالاشاره وايش الدليل ان البيان كان بالاشاره يلا تونا بالدليل ها نعم أشار عليه من النبي سلم ممتاز هذا هو بيان بالإشارة لما صلى قائما لما صلى قاعدا وهو مريض فصلوا قياما فأشار عليه من النبي سلم أن يجلسه وأيضا ها لما, لما, لا لما لما دخل عليه من النبي سلم وقال الشهر وهكذا الشهر وهكذا فبين لهم أن شهر يكون ثلاثين ويكون الشهر إيش تسعة وعشرين فالغرض المقصود بأن هذه أيضا إشارة بالبيان إشارة بإيش؟ بالبيان أيضا النفس السلام لما, لما دخل على زينب ودخل قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج ثم حلق بعضهم يقول حلق تسعين هذه بقى العرب يفعلونها المم حلق إشارة يبين لهم أنه إيه كان قليلا من الردم قد هدم ويل للعرب من شر قد اقترب فزينب قالت يا رسول الله انهلك وفينا صالحون قال نعم اذا كثر عيش القبص نعم الخبس الغرض المقصود أن البيان قد يك يكون بالعباره وقد يكون وقد يكون بالاشاره وقد يكون بالاشاره وايضا يكون البيان بالكتابه وهذا ينفع جدا لمساله الطلاق ولقضاء الطلاق لان القلم أحد اللسانين القلم احد اللسانين فيكون البيان ايضا بالكتابة والدلاله على ذلك قول صلى الله عليه وسلم بانه كتب في حديث عمرو بن حزم كتب صلى ايش كتاب اسمه كتاب مشهور جدا يا اخوه ابو بكر ها عامل صدقات كتاب الصدقات لما تكلم الرسول على الزكوات بأس باسر الزكوات فهذا كتاب بيان بالكتابة بيان كتاب الديات أيضا أيضا كان مع عمر بن حزم وأيضا لما نمسلم تكلم عن العيد وكلم عن أضحية وتكلم عن الحج وقالوا في كل عام قال لو قلت نعم لو أجبت. ثم مع ذلك قام أبو شاتي يقول نمسلم عندي أنا زبحت قبل, قبل, قبل الصلاة فقال شاتك شات لحم قال فإني عندي جزعة أو في رواية قال عنها قال لك إن جزعة يا الأصح عندي جزعة فقال نمسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك ثم قال اكتبوا لي فقال اكتبوا لأبي شات قال اكتبوا لأبي شاد. فبيان أيضا بالكتابة ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله بعث إلى هرق لملك الروم بعث عليه بإيش بالكتابة بيانه الآن طال بسم الله من محمد رسول الله إلى هرق لعظيم الروم في الأدب حتى في الإلقاء وإعطاء الناس مكانتهم حتى يصل المر إلى مقربه وهذا من باب إيه ماشي ها سياسه شريه ها ها دعوه ممتازين مش احنا عندنا مدهنه ومضراه ده من بابيشه المضراه الم... فرق بين المدهنه والمضراه المدهنه ان يبيع بثمن بخس دراهم معدوده والمضراه ان يترفق حتى بال... بال... بال... بال... بالخسيس يترفق به يترفق به يترفق بال... بالفاجر بالكافر يترفق به ليصل به الى الاهم الا وهو ان يصل به الى أي رضوان على. قال بسم الله محمد رسول الله إلى هرق لعظيم الروم قال أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأرسين قبلها قال, قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وهناكم أن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إلى آخر الآيات الغرض المقصود بعث عليه بالكتابة بيان لقضية الكون الكبرى القضية الكبرى هي قضية التوحيد الله جلال شعلا فدعاه كتابة أيضا بأن النبي سلم خط خطوطا وقال على هذه الخطوط فقال هذا الأمل وهذا أجل فبينما هو كذلك إجاء الخط الأقرب كما قال خط المسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا اجله. وأيضا عنها رواية ابن مسعود النبي سلم خط خطا في الوسط ثم خط على جنبات الخط خطوطا وقال هذا صراط الله المستقيم ثم قالوا هذه الخطوط عليها ايش على كل خط شيطان فهذا أيضا بيان بالكتابة بيان بالكتابة إذن أيضا البيان يكون بالكتابة وهذا يفيدك جدا في مسألة من الأهمية بمكان ألا وهي مسألة إيش؟ في مسائل المسألة الأولى هي مسألة أرسل زيد إلى امرأته على الهاتف اسمه موبايل على الهاتف رسالة كتب فيها أنت طالق أو؟ هذا بقى الآن تطلق ولا ما تطلق يجيبوا المسألة فيها خلاف فقه المسألة فقهيا فيها خلاف فقه لكن الراجع الصحيح في قول المحقين من أهل العلم ال ال الكتابة إيه؟ بيان وأنها تطلق والقلم أحد اللسانين والقلم أحد اللسانين زيد وص وص وص لعمر وليس من عائلته وليس من أصوله بثلث ماله وهذه كتابة فهنا يحكم له بهذه الكتابة بيانا أن له الحق في إيش أن له حقا فيه في الإرث اللي هي في الوصية كما قال, كما كما قال الله العالى من بعد وصية بهذه أيضا تطبيق عملي لتعلم كيف أن الكتابة فيها, بيان. الكتابة فيها بيان الملك يبعث إلى وكيله ملك مثلا او أمير في بلدة ما ولي امر يبعث بعزله ويضع غيره الكتابة بيان يعني لو لم تكن بيانا لم يأخذ به الصحابة بعث عمر بن الخطاب كتابا مرسوما أو كتابا بعزل خالد بن الوليد بعث عمر بن القطاب كتابا بعزل خالد بن وليد وتنصيب, وتنصيب, وتنصيب أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أرضاه ما أحد من الصحابة اختلف في هذا الباب وأخذ بالكتاب وعمل به وأخذ بالكتاب وعمل به ففيها دلالة واضحة جدا على ان البيان بالكتابة ويبقى لنا بعض الـ الـ الكلام على البيان بالترك والبيان بالإشارة كما البيان بالفعل وهذا ان شاء الله يعني نحاول ان ننجزه غدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا اللي انت استغفرك واتوب اليك نسالكم الله